يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وما اواهم جهنم وبئس المصير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 تُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلّوا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا ذَهَبُمْ فِي الْأَرْضِ مُلْكِي وَلَا نصير وَمِنْهُمْ من عاهد الله لَئِن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم من عاهد الله لَئِن آتانا من فَضلِه لَ نَفصَدَقَّ من نَكًُاَّ مِنَ الصقَالِحين فَلَمَّا آتَهُم مِن فَظللِهِ بَخِلُوا بِهِي